بارك الله فيكم شيخنا الكريم وزادكم علما وعملا سؤالي شيخنا يتعلق بعلم مصطلح الحديث حيث قرأت في كتاب الشيخ عمر عبد المنعم سليم تيسير دراسة الأسانين أن رواية مجهول العين من حالات الضعف الشديد لا تتقوى ولا تقوي غيرها وأن تقوية رواية مجهول العين خطأ شائع عند المشتغلين بالحديث وعلومه وإليك ما قال تحت عنوان أخطاء شائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها أو تقوية غيرها بها من الأخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية حديث مجهول العين ومن في حكمه كالمبهم بالمتابعة أو تقوية غيره به وهذا خلاف ما تقضر في المصطلح فإن جهالة العين من أسباب الضعف الشديد كما تقدم بيانه بل كثيرا ما يكون ضاو مجهول العين لا وجود له وإنما نشأ اسمه عن تصحيف أو وهم من أحد رواة الحديث كمن سبق التمثيل له ولم أجد أحدا من أهل العلم ممن نص على التقوية بالمتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث مجهول العين وإنما خصوا ذلك فيما يتعلق بالجهرة بحديث مجهول الحال والمسطوع وهو ظاهر مما تقدم نقله عن الحافظ بن حجر رحمه الله ومن قبله بن الصلاح وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على رد رواية مجهول العين إلا ما كان من احتجاج أبي حنيفة برواية بعضهم من التابعين ولذا قال الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث أما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبله أحد علمناه ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن قلت الكلام الشيخ عمر بل الراجح ترك الاحتجاج برواية هذا الصنف مطلقا وترك التعريض له أو به مثال ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن نقلة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير وله شاهد من حديث عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا بنحوه أخرجه أحمد وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح بمجموع الطريقين وبدراسة الطريقين نجد أن في الطريق الأول تميم بن محمود وقد قال فيه البخاري في حديثه نظر وضعفه العقيلي والدولابي ابن الجرود، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وفي الطريق الثاني عبد الحميد بن سلمة وأبوه قال فيه الدار قطني لا يعرفان وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عبد الحميد هذا مجهود كما في التقريب قلت الكلام لشيخ عمرو قد تفضد بالرواية عنه عثمان البتي وليس له عنه راو غيره فالجهالة هنا تنصرف إلى جهالة العين لا سيما وأنه قد اختلف عليه في هذا السند كما في ترجمته من التهريب فإذا تقرر ذلك فلا يصح تقوية حديثه بالطريق الأول إذ لو أننا سلمنا بأن الضعف في الطريق الأول ضعف محتمل فالطريق الثاني قد تفضد به مجهول عين ومن ثم فلا يقوى به نرجو من شيخنا أن يبين بتوسع الصواب في هذه المسألة هل جهالة العين من أسباب الضعف المحتمل أو من أسباب الضعف الشديد؟ مجهول العين هو من ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه كان مقلا في الحديث ولم يروي عنه إلا واحد واختلقوا في حكم هذا النوع من المجهول على ما يرضو عن خمسة أقوال ومحل السؤال المطروح الحديث مجهول العين يقوى به الحديث المتابعات في هذه المسألة خلافهم يرجع سببه في نظري إلى مسألتين حديثيتين الأولى في قبول رواية عن الذي لم يسمى بعد التعديل والتوسير والثانية في رواية الثقة عن غيره هل هو تعديل له وما عليه جمهور المحدثين أن حكم المجهول العين هو حكم المبهم الذي لا يكفي في ارتفاع الجهادة فيه توثيق من عدله لأنه قد يكون ممن انفرض هو بتوثيقه وجرحه غيره بجرح طادح من جهة أخرى فإن رواية العدل عن غيره ليست تعديلا له لأن العدل قد يروي عن غير العدل ولا تتفع جعالة أن الراوي على مذهب الجمهور المحدثين إلا بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه نص على ذلك الخطيب وغيره ويأبو طريق آخر من أهل الحديث والأصول إلى أن مجهول العين وعين كان كالمبهم إلا أنه إن روى العدل عنه وكان متأهلا لا يروي إلا عن ثقة أو أدله الثقة يعني يقول حدثني من أثق به وأرضى عنه أو عدله, عدله غير من ينفرد به فإنه يقبل تأديله مطلقا على هذا الرأي، كما لو عينه لأنه مأمون حين سماه ووثقه وحين وثقه أفهمه وعلى هذا القول فإن الجهال ترتفع عن قول مجهود العين إلى ما وثقه غير من ينفرد عنه او من انفرض به وكان متأهلا بذلك ونخلص مما تقدم الى ان الجهالة قد تبقى ثابتة على مذهب الجمهور ويسري حكم المبهن فيه وتلحق مرتبة مجهور العين بأهل الثالثة من مراتب الترجيح لرد حديثه وعدم قبوله وعليه ولا يحتج بمن ذكره إي هذه المرتبة ولا يخرج حديثه دي ولا يخرج حديثه لاعتبار كانت الجهالة صدر الضعف الشديد الذي لا يقبل به الأحاديث المتبعات أما من حكم بارتفاع الجهالة بالتوصيف من غير من ينفرد عنه أو من فرض عنه إن كان متأهدا لا يروي إلا عن ثقة قبل الحديث وعضب به المتابعات والشواهد وبه قال الأصوليون وهو ما رجحه من وزير فقال فإن سمى المجهول وإن فرض واحد عنه فمجهول العين والحق عند الأصوليين أنه إذا وثقه الراوي أو غيره قبل خلافا لأكثر المحدثين والقول الصحيح قول الأصوليين والعلم عند الله. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إخواني لا يندن